السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الصوت واضح يا أخواننا؟ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 هذا اللقاء من خلال سلسلة لقاءات بيننا وبين اخواننا و نتواصل فيها بالحق ونتواصل فيها بالصبر سائلين الله عز وجل ان يوفق الجميع طيب ولما فيه الهدى وقبل ان اذكر او ان ابدأ بالجواب على الاسئلة وقد بدأت تتوارد والحمد لله اريد ان اعلق على شيء بلغني ولكن لم اعاينه بنفسي فقد فرحنا قبل ايام بخبر وردنا من اليمن ومن دماج خصوصا وقد نزفت في دماج الدماء وذرفت في عيوننا الدموع فاختلطت دموعنا بدمائهم ولو بالبعد المكاني مع القرب الأخوي ففرحنا لذلك وبذلك ونشرنا كانت هي في الحقيقة نصرة لإخواننا في صبرهم وثباتهم في ذلك أمام هؤلاء الظالمين المجرمين الذين لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة ولا في, ولا في سلفي قليلا ولا كثيرا ولكن بلغنا من قريب أن هذا الخبر غير صحيح ونحن إلى الآن لسنا متأكدين من صحة الخبر ولسنا متأكدين من نفي الخبر أقول هذا لأن بعض الناس من هوات التشغيب ومن هوات السوء والباغين للبراء العنت طبل لهذا الكلام وزمر بطريقة سيئة وللأسف وسيئة جدا في الوقت الذي يجب أن تأتلف فيه بالمحبة والدعاء لإخواننا جميعا في دماج بغض النظر عما كان أو عما مضى وإنما اهتمامنا يجب أن يكون فيما هو كائن لكن للأسف الشديد فيما بلغني أكرر ولم أعينه بنفسي لكن هذا الخبر بلغني من أخويني أخ من عمان وأخ من عمان كلاهما أكد على بعد المكان والزمان هذا الخبر فأنا أقول والله لم ننشر الخبر إلا فرحا لإخواننا وسرورا برجوعهم إلى ما هم عليه من خير في تعليم الناس الدين والسنة والعقيدة والمنهج وهذا ظاهر جدا والحمد لله في اخواننا في المنتدى عموما وفي مقالي خصوصا لكن انا اقول هؤلاء الصنفنا الناس لا وجود لهم الا في هذا المجتمع السيء وهذا الاطار الضيق الذي لا يجدون فيه الا السوء والسوء والسوء ولا حول ولا قوة الا بالله ولم يخطر ببالي أن أعلق كثيرا في هذا الموضوع إلا الآن من باب بيان الحق فإن البيان يطرد الشيطان كما قال أهل العقل والنظر قديما وحديثا هذه كلمة وأحببت أن أقولها وأن من باب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إنها صفية دفعا لسوء الظن وما أكثر أهله في هذا الزمان وردا للقيل والقال أوفر هواته في هذه الأيام وأنا الآن معكم وبينكم في هذه الأسئلة لتسمعوا مني ما يعينني الله عز وجل عليه من الأجوبة عسى أن يوفقني ربي إلى الخير وإلى الهدى وأن أكون في ذلك كله عند حسن ظن إخواني بي تواصلا بالحق, بالحق والصبر وتواصلا بالعلم والسنة والم... فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنا معكم في بدي أسئلتكم وفقنا الله وإياكم لكل خير هنا يوجد سؤال يقول السائل أود أن أفهم كيف يقوم بعض الناس بتكفيري وناس المسلمين لمجرد أن القاتل مسلم أو القاتل كذا ما لا أفهم السؤال لكن يعني قد يكون قد يكون أصل السؤال مغنيا عما يليه فكيف يقوم بعض الناس بتكفير وناس مسلمين قصده آخرين لمجرد أنهم مثلا خالفوا الشر في كذا وكذا إلى آخره هذا إذا فهمت السؤال وأرجو أن, يعني أن يكون الأخ السائل موضحا سؤاله أكثر في المرة القادمة إن شاء الله أما الجواب على هذا السؤال في هذه اللحظة بهذا الفهم الذي فهمته فأقول هذا تصرف فعلي منبثق من من منهج أصلي منحرف ذلكم أن التصرع في التكفير من علامات أهل الضلال وأهل العلم يتأنون جدا جدا جدا حتى قال الشيخ الإمام محمد الدهاب رحمه الله لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره فهذه كلمة الحقيقة يجب أن تكون يعني أصلا في دعوتنا وفي منهجنا وهي تلتقي كلمة مهمة جدا ومشهورة جدا نقلها العلماء ومنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم قالوا أن في الرجل تسعة وتسعين قولا يكفره وفيه قول لا يكفره أخذنا بالقول الذي لا يكفره احتياطا لديننا فهذه كلمة في الحقيقة تلتقي جدا مع كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب وكلت الكلمتين تقيان وكلمة شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله القائل لا لا نكفر إلا باليقين ولا تكفير باحتمال ولا تكفير باحتمال فاذا هات هذه ثلاث كلمات من ثلاثة أئمة عبر العصور نحن نستلهم منها منهجنا العلمي المنضبط القائم على على التني والقائمة على الفهم الصحيح للشريعة وإن ظلمنا من ظلمنا وافترى علينا من افترى علينا وأخطأ بحقنا من أخطأ بحقنا ممن اتهمون بالإرجاء واتهمون بالتجههم واتهمون بغير هذا وذاك ممن نحينهم إلى رب العالمين وهو القاهر فوق عباده وهو القائل سبحانه إن ربك لبالمرصاد هذا جواب سؤال بارك الله فيكم وشكر الله لكم أسئلة أخرى يا أخواننا الآن شاء الله تصل أسئلة كان أخونا الشيخ جمال يرسلها إلى الخاص وأنا غير متعود على ذلك فحولته وأشرت إليه أن يظهرها على الشاشة حتى يراها الجميع وينتفع بها إخواني كما أنتفع بها انا بنفسي إن شاء الله يقول الأخ السائل نريد أن يتفضل شيخنا في أن يا شيخ جمال أعطيني سؤالا سؤالا لما أجيب عن سؤال تعطيني السؤال الآخر بارك الله فيك حتى تنضبت الذهنية في ذلك يقول نريد أن يتفضل شيخنا في أن يقول لنا قولا فصلا في أمرين الأول في الشيخ المغراوي والثاني في من يسمون بالمداخلة فنحن عندنا فتنة الله بها عليم وأرجو أن يغض الطرف على هذا السؤال نحن لا نغض الطرف لا عن هذا السؤال ولا عن غيره لذلك والحمد لله طلبنا أن تكون الأسئلة على على القسم العام وعلى النص العام حتى يقرأها وحتى يسمعها الجميع وليس هذا من عادتنا والحمد لله إذا أصبنا فمن الله وإذا أخطأنا من الشيطان أما أن يكون ثم قول فصل فلا يوجد قول فصل في مسائل اختلف فيها الناس وإنما أنا أعطيك ما ينشرح له صدري وما أؤمن به وما أدافع عنه الشيخ المغراوي عندي رجل من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل السلفية التقيته أول مرة قبل ثلاثين سنة في المدينة النبوية ولا أعرف عنه إلا خيرا وإلى هذه الساعة ونرجو الله إلى آخر عهد ورمق فينا وفيه في السنة والثبات حتى الممات ان شاء الله تعالى لكن هذا لا يعني أنه أو أنني أو أن غيرنا معصومون أو لا نخطئ أو لا نزل فما دمنا بشرا وما دمنا نعمل لا بد ان نخطئ ولا بدرك علينا لكن فرق بين خطأ في الحقيقة هو خطأ موجود وبين خطأ يخترع على الانسان ويدعى عليه كمثل ما على الشيخ المغراوي انه قطبي وانه تكفيري وانا اشهد الله في عالي سماه ان الشيخ المغراوي ليس تكفيريا وان الشيخ المغراوي ليس قطبيا وأنه ضد التكفريين وضد القرن لكن إذا صدرت منه عبارة في ظرف معين وفي السياق معين قد تشي بهذا الشيء أو ذاك فنحن نخطيه في عبارته لكن لا نتهمه بسبب عبارة أو كلمة صدرت منه وبين وجهها فيما بعد واعتذر منها فيما بعد أن يقال بأنه غير منهجه هذا كلام باطل وهذا كلام غير صحيح وإنما نعطي الأمور قدرها أما قوله في من يسمون فنحن في الحقيقة ضد هذه التسبيات وإن كانوا هم يسموننا الحلبية والمغراوية والمأربية ووووو وا وا وا وا الى آخره لكن نحن لا نرضى لأنفسنا أن, أو أن نسميهم بمثل ما سمونا به وأن ننعتهم بلقب هم نعتونا بأقبح منه نقول المداخلة في أصل هذه الكلمة التي أكرر أنني لا أرتضيها كلمة أطلقت أو نسبة أطلقت على من يجعلون الشيخ ربيع وفقه الله إلى الهدى والخير والسداد قولا فصلا في كل من اختلف فيه من أهل هذا الزمان وبالذات من السلفيين فمثلا الشيخ المأربي يبدعه الشيخ ربيع ويثني عليه الشيخ العباد والشيخ صارح أهل الشيخ وغير هؤلاء المشايخ ليس عندهم الشيخ ربيع أمام قول هؤلاء المشايخ وإذا سألتهم يقولون لك الجرح المفسر الجرح المفسر عند هؤلاء الإخوة معضلة إلى الآن لم يدركوها ولم يفهموها وما داموا في عقلية التعصب والتقليد التي نرجو الله أن يخرجها وأن يبعدها عنهم فلن يفهموها حق فهمها مع أنها يجب أن تكون من البدهيات والله يجب أن تكون من البدهيات ولو أنهم فهموها حق الفهم لخرجوا وأخرجوا الأمة كلها من هذا الفهم من هذه الفتنة التي تشير إليها مع أني أبشر كأنها إلى انحصار وأننا ندعو الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الإخوة الذين لا نزال نقول عنهم إنهم إخوة وإن غلوا وإن علينا بغوا وإن بدعونا والشيخ ربيع كفر لكن نحن إلى أن نقول إخواننا بغوا علينا نسأل الله أن يهديهم وكما قال السيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه يقول السائل هل يقضي هل يقضى الوتر إذا نسيه ومتى يقضى وكيف المسألة فيها تفصيل إذا كان الإنسان يصلي قيام الليل كله إحدى عشرة ركعة كاملة فيصليها من النهار ثنتي عشرة ركعة وإذا فقط يصلي الوتر وحده ركعة أو ثلاث ركعات فحينئذن نقول له صلي صلاتك التي نسيتها تماما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن وتره فليصله إذا استيقظ لا أدري هذا السؤال أم انتصار لماذا قامت الدنيا ولم تقعد حينما تكلم أو حينما قال الحلبي مستبشرا بفك الحصار عن دماج يريدون أن يقطعوا يا أخي هذا الجواب يريدون أن يقطعوا حتى صلات الدعاء بيننا وبين إخواننا الذين طوينا صفحة الخلاف فيما بيننا وبينهم في هذه اللحظات الحرجة لكن كما قلت هؤلاء المشار إليهم ممن أقاموا الدنيا وإن شاء الله قريبا تقعد هؤلاء في الحقيقة يا أخي الكريم لا وجود لهم إلا في هذا الجو الآس من الفتن ولو أنك أخرجتهم من الفتن لن تجد عندهم سوقا يروجون فيه بضائعهم الكاسدة يقول ما حكم الوضع بعد الرفع من الركوع يقصد طبعا يعني وضع اليدين على الصدر بعد الركوع المسألة أيضا فيها خلاف ومن البداهة بمكان أن أقول كل ما مضى ولعله كل ما سيأتي سيكون من مسائل الخلاف فهذه طبيعة يعني مثل هذه الأسئلة عفوا في مثل هذه المقامات وأنا أعذر إخواننا وأبناءنا على ذلك لكن أنا أقول باختصار بأن المسائل الفقهية يجب أن تتسع لها صدورنا ويجب أن يكون بيننا وبين المخالفين لنا فيها أوسع بيان وأجمل تعليق لتنشرح الصدور له وبه ولا ينقض هذا بيان الحق أو بيان الحق ويجوز الوجهان وإنما نزداد فيه على الحق ثباتا أنا أعتقد أن الوضع بعد الركوع هو خطأ فقهي ولا أقول إنه سنة كما يقول مشيخنا في نجد ولا أقول إنه بدعة كما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله والتفصيل بين الخطأ الفقهي والبدعة تفصيل معروف عند العلماء ولا داعي هنا لتذكير به او الاعادة القول فيه مع انني اشير الى اخواننا انه قد ورد في كلام شيخ الاسام تيمية في كتاب شرح العمدة الانتصار لحكم الوضع لحكم عدم الوضع اعني السدل بعد الركوع وهذا شيء الى الان لم ينشر ولم يشتهر فهذه مناسبة أزفها وأخبر بها إخواني أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب انتصر للسدل وبيّن أن الوضع مخالف للسنة أو بمعنى هذا الكلام يقول السلفيون كانوا يحرمون الخروج على الحكام ثم هم خرجوا في مصر مثلا، بل في سوريا ويحرضون على الخروج الحقيقة يجب أن يعلم أن ما يجري الآن في بلاد في بعض البلاد كسوريا وما جرى في مصر وما يجري في اليمن يجب أن نفهمه واقعيا السلفيون في هذه البلاد طبعا أنا لست محاميا عن كل أحد في كل بلد أنا أحامي عن نفسي وفيما أستطيع وحتى أحامي عن نفسي بما أرى أنه حق وقد يراه غيري غير ذلك لكن أنا أقول بشكل عام من باب النصرة للمنهج الذي جعل في هذه الأيام يعني كقميس عثمان فيما يراد الكل يتعلق به من جهة والكل يدعيه والكل ينفيه للأسف الشديد بدون دقة وبدون تحقيق ولا تنقيح جوابي على هذه المسألة أن كل بلد الآن مما جرى فيها ما جرى كمصر فيما مضى وكسورية حالياً لم يكن السلفيون هم البادئين في هذا الخروج وإنما هم لحقوا في الأمر بعد وقوعه وكان ذلك لأسباب هم رأوها وقد نخالفهم فيها ونسأل الله للأخ السائل فضلا عن غيره أن ينجينا الله وإياه من تلك الظروف لأن الإنسان عندما يتكلم بالسعة غير أن يتكلم بالضيق عندما يتكلم في البحبوحة غير ما يتكلم وهو في أتون الألفتنة والمحنة فهذا ما جرى تماما في سوريا وما جرى تماما في مصر ثم في مصر بعد أن انقضى الأمر لم يعد هناك القول بالخروج وعدم الخروج هذه صفحة طوية الآن يجب الولاء والوفاء للشرعية الجديدة وهي إمامة المتغلب الذي بيده الأمر وبيده الحكم والآن أقولها وسأظل أقولها لو أن علي الحلبي ومشيخة الأزهر وعلماء اللجنة الدائمة والقيروان والزيتون ومن لف لفهم ممن أمامهم وخلفهم قالوا للسوريين ارجعوا إلى منازلكم هل يرجعون؟ حقيقة يا إخواننا نحن دائما نكرر قاعدة يجب أن نفهمها جيدا أن حكمنا على الأمور يجب أن يكون واقعيا لا خياليا وحقيقيا لا مجرد أن يكون مثاليا وفي هذا يقول علماء لا ندعو إلى التعامل مع المنهيات بأن تكون بمثابة المعدومات المنهي عنه شيء حكمي ولكنه من حيث الحكم أمر واقعي هل نعامل الأمر الواقعي المنهي عنه كالمعدوم تماما الجواب لا هذا هو ما يتعلق ومع ذلك أنا أقول نحن أنكرنا على إخواننا في مصر هذا الدخول وهذا الانسياق وراء التحزب وراء السياسة ونصحناهم نصيحة على الملأ ونسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبهم أجمعين يقول ما حكم من فاتته؟ فرض الظهر ثم أثى عليه العصر وكان في جماعة فماذا يفعل يصلي العصر أم الظهر وما حكم الترتيب الأصل الترتيب لكن نحن نبحث إذا فاته فرض الظهر تقصيرا فليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل على هذه الكبيرة التي أتاها وأن يندم على ما فرط في جنب الله وأن يكثر من النوافل أما إذا فاته بعذر شرعي كنوم أنسيان فالنبي عليه الصلاه يقول من نام عن صلاه ونسيها من نام عن صلاه او نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفاره لها إلا ذلك فاذا أتى عليه العصر ولم يكن صلى الظهر يبدا بالظهر ثم يبدا بالعصر على الترتيب الاخ يقول ما هو واجبنا تجاه هذه الفتن وما واجبنا تجاه اخواننا المستضعفين في كل مكان وما حكم الشرع في هذه المظاهرات أما المظاهرات فنحن تكلمنا فيها كثيرا وقررنا ما قاله مشايخنا من قبل أن هذه المظاهرات لا تجوز وأنها من بدع العصر الحديث وأن هذه المظاهرات قد تجعل الحق باطلا وقد تقلب الباطل حقا وفي نفس الوقت قد تحق حقا لكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فأرجو أن تفهم هذه الأمور على وجهها الحق بصورتها الحقة إن شاء الله فالحكم العام فيها أنها ليست من الشرع وأن الشرع في وسائل الأمر بالمعروف المنكر ضبط الأمور بشرعية ونصوص واضحة أما واجبنا نحو إخواننا المستضعفين في كل مكان فهو بحسب القدرة وأقل ذلك الدعاء لهم في أعظم المقامات وأجمل الحالات وأفضل الدعوات أما من استطاع أن يقدم لهم ما هو أكثر ذلك ما هو أكثر من ذلك من مال او من طعام أو من يعني دعم باي طريقه مشروعه ضمن الضوابط الشرعيه فهذا لا شك ولا ريب داخل في عموم النصره التي طلبها الله عز وجل وأمر بها عباده الصالحين يقول قلت في أحد مجالس أنك لا ترى جواز مخاطبة الجن إذا ظهر على لسان الشخص الممسوس ما الدليل على ذلك؟ أنا أحكس السؤال على السائل فأقول ما الدليل على جواز مخاطبة الجن إذا ظهر على لسان الشخص الممسوس ثم ما الدليل أن هذا الخطاب هو للجن أصلا ثم هل هذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يزد على أمر الجن بالخروج بأن يقول أخرج عدو الله أنا عبد الله دون أن يكون هناك مجال لحوار ومناقشة ومجادلة قد يكون الجني فيها كاذبا أكثر من أن يكون صادقا والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجني أو في الجن عموما صدقك وهو كذوب لذلك نحن نقف عندما أوقفنا الشرع في هذا الأمر الدقيق ولا نتوسع فيه بل نحن قلنا للأسف اكثر من مرة غيوة اكثر من مقام باننا تعاملنا مع اناس من الانس سنوات وسنوات اغتررنا بهم فاذا بهم في النهاية كذبون او منافقون او نفعيون او دنيويون ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الهدى حتى الممات قال بماذا تنصحون طالب العلم بعد أن ينتهي من دراسة البيقونية حفظا وشرحا أنا أظن أن كتاب الباعث الحديث حسن جدا كمرحلة أخرى أو ثانية وإن كان لو أنه قبل ذلك مثلا قرأ بعض الكتب المعاصرة في علم مصطلح الحديث لما فيها من يعني تسهيل في الخطاب ككتاب مثلا علوم الحديث ومصطلحه للشيخ صبح الصالح ثم ينتقل إلى البيقونية فهذا فيه خير كثير ان شاء الله تعالى يقول ذكر شيخ الإسلام من عن ابن عباس في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخر آية عن ابن عباس أن شهادة الله لنفسه كانت قبل أن يخلق خلقا فهل يثبت هذا عن ابن عباس في الحقيقة انا لا أدري أو لا أعلم أن ذلك صحيح لكن قد يعني نراجعه إن شاء الله ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا سبحانه وتعالى علما يقول هل يصح اجتهاد من قال بالمشاركة في الانتخابات دفعا للضرر الأكبر بالضرر الأصغر الحقيقة يصح وهو الذي أفت به الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني عفوا الشيخ بن باذ الشيخ الألباني فصل قال بأن الانتخابات من حيث. الانتخاب وليست من حيث الترشيح والمسألة الحقيقة يجب ان تنظر ليس فقط من ناحية التأصيل الفقهي ولكن من ناحية الواقع سبحان الله قبل قليل انا وانا قادم الى الموعد كان عندي مشوار فكنت فاتحا الاذاعة على إذاعة هيئة الاذاعة البريطانية فاذا بهم يناقشون قضية ويفتحون المجال فيها وهي قضية الفن في الدول التي حكمت بالإسلام الآن يعني المغرب وتونس ومصر الاتجاه الإسلامي كما يقال حكم فيها وكيف ان هؤلاء ممكن أن يعني يمنعوا الموسيقى والمعازف والفن وما أشبه ذلك فكانوا يطرحون وطبعا هذا الباب يدخله كل أحد ويتكلم فيه كل أحد فهو عملوا لقاء مع أحد العازفين الموسيقيين العراقيين ماذا قال؟ قال كلاما ينبغي أن نعلق عليه اولا استفدت منه فائدة جيدة أن الموسيقى ممنوعة أيضا عند نصارى الكنيسة القبطية في مصر وليس فقط عند الإسلاميين هذه واحدة الأمر الثاني أنه قال لماذا لا يجرب الناس هؤلاء الإسلاميين أربع سنوات بعدين تأتي انتخابات أخرى فإذا نجحوا فهذا مما يفرح الشعب وإذا الشعب حكم عليهم بأنهم لم ينفعوا فهذه لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة حقيقة هذا كلام واقعي جدا وصحيح جدا لكنه في نظيف جدا لأن الناس وللأسف الشديد لا تنظر إلى فشل المسلمين وإن كمسلمين أو بصفة المسلمين وإنما تنظر نظرة أخرى لتقول فشل الإسلام لما هؤلاء خرجوا بشعار الإسلام هو الحل ثم لم يوجد حل فحينئذ النهاية ستكون أن الإسلام لا يصلح للحل هذه عقدة الانتخابات وعقدة البرلمانات وعقدة المظاهرات التي لم يفهمها هؤلاء الناس الفهمة الصحيح لذلك أنا أقول إخواني الكرام هذه الأمور يعني خطيرة ودقيقة إضافة إلى شيء آخر أنه للأسف الشديد أن الإسلاميين الذين فازوا في مصر أعني الإخوان المسلمين وتونس النهضة والمغرب أظن الحرية والعدالة أو ما أدري إيش كلهم هؤلاء أصلا يجيزون الموسيقى وأصلا يجيزون الغناء والمعازف وعندما خرجت إحدى الفنانات إلى القرضاوي تقول له أنا الحمد لله صرت أصلي وكذا لكن قالوا لي أنني أمتني عن الغناء قال من, من قلك أن تمتني عن الغناء الغناء حلال ولا مانع وما أشبه ذلك لذلك يا إخواني هؤلاء يعني أستطيع أن الكلمة حتى لا تبقى في قلبي وإنما أقولها لتسمعوها من الذين دخلوا هذا المدخل ليس عندهم إلا الإسلام الإسمي الإسلام الشكلي الإسلام اللفظي دون حقيقة الإسلام وإن لم يكن هذا منهم في أنفسهم فهو نتيجة ضغوط الواقع الشديد الذي يراقب أعمالهم وأقوالهم في قليلها وكثيرها وليس لها من دون الله كاشفه هذا جوابي على هذه المسألة وليس لها من دون الله كاشفه يقول هل تجوز الأضاحي بدفع مبلغ يرسل إلى نيوزيلندا وتذبح خلال الفترة الشرعية ولكن ترسل بعد أشهر أو بعد ثلاث أشهر ليس المهم دفع المال وليس المهم الزمن المهم أن تذبح هذه الذبيحة في الوقت المحدد بنيتك سواء ميزت بنفسها أو لم تميز هل يجوز تحنيط حيوانات حية تقتل بالخنق أو المواد الكيموية وتزال جميع شائها وذلك لغرض الزينة أو الطب أما لغرض الطب فهذا مشروه ولا إشكال فيه أما لغرض الزينة فشيخنا كان يقول ما جاز صيده جاز تحنيطه هذه كلمة شيخنا في هذا الموضوع والله تعالى أعلم يقول ما الحكم في تشريح الحيوانات أمام الناس من أجل التعليم الطبي أيضا يجوز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى يقول يوجد توجه واضح وقول صريح لبعض الحركات الإسلامية حول مواكبة أهل الخلاف بالقول بالديمقراطية هذا لا أقول يوجد ولكن أقول هو موجود لكن الآن أصبح يوجد بصورة أوضح لأنهم هم ظهروا في مكان غير مكانهم وأوسع مما كانوا عليه أما هذا موجود وهم يدافعون عنه فالأقول كان هذا سبباً من أسبب وجودهم أصلا وانتشارهم أساسا والله المستعان هل انتهت أسئلتكم أيها الإخوة يقول ما قولكم في حزب النور والعدالة وهل هذا التحزب من الشرع ومن صيحتكم لهم في مصر نحن الفنا في تحريم الحزبية منذ 25 سنة ونفع الله بما كتبنا وهو استرسال وتأصيل لما أفتى به مشايخنا ولما أصفلوه وقد نصحنا إخواننا في مصر أن لا يدخلوا هذا الباب وأن لا يكونوا من الأحزاب ولا مع الأحزاب ولكن للأسف الشديد لم تجري الأمور على ما نريد وكما قلت وأكرر نحن نصحناهم وانتقدناهم ولكن من باب الواقع لا نريد أن نكون عولا عوناً للشيوعيين ولا للأقباط ولا للعلمانيين ولا للبراليين عليهم وهذا النقد من جهة والترفق من جهة هو ما يأمرنا به الشرع الحكيم فنحن لسنا مع الغلاء ولسنا مع المتهاونين أو مع المميعين كما اتهمنا للأسف الشديد بالباطل وبغير حق وإنما الحق هو الوسطية الشرعية التي تتعلم عامل مع الأمور بواقعية دون أن تكون في ذلك خيالية يقول ما قولكم في الذين يدعون السلفية ودخلوا مع حزب إسلام على أنه الأصلح نحن كما قلت وأكرر يقول ما قولكم في الذين يدعون السلفية ودخلوا مع حزب إسلام على أنه هو الأصلح أجابنا عن هذا السؤال ونجيب نحن ضد هذا القول ولسنا مع هذا القول لكن لا نجعل ذلك مع من يدعون إلى عقيدة صحيحة في مجتمعات يعني الجهل فيها غالب نقول هذا خطأ وخطأ كبير جدا لكني لا أقوى على أن أخرجه من السلفية بمثلي هذا الخطأ على كبره أكرر وعلى عظم أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول هل يوجد العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ نقول إذا كان هذا صادرا من إنسان مسلم وقع في الشرك الأكبر فنعم لا شك ولا ريب أنه يوجد وهذا من الضوابط التي ذكرها العلماء قديما وحديثا من وجود الشروط وانتفاء الموانع سواء كان أي نوع من أنواع الشرك علم ينافيه الجهل واختيار ينافيه الإكراه وقصد ينافيه ما يضاده من الضاده والله تعالى أعلم يقول أود نصيحة لكيفية ضبط قراءة القرآن بطريقة صحيحة مع الإتقان لا يوجد أضبط من أن تقرأ على شيخ ضابط هذا هو الذي يصلح لك قراءتك أما القراءة الشخصية فلن تنفعك بالصورة المطلوبة أما القراءة الأخرى المتعلقة مثلا. بالإذاعة أو بالصوت المسجل فقط تنفعك لكن ليس بالصورة المطلوبة أيضا يقول هل يجوز أن يعقى المسلم على عن نفسه إذا لم يعقى في صغره نقول نعم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام عقى عن نفسه بعد النبوة هنا سؤال وردني على الخاص ولم أجد بدا من قراءته يقول هل تعتقد أن احداث دماج ستجمع كلمة علماء السلفية أما أني أعتقد ذلك فلا أما أني أرجو ذلك فنعم وأظن أن الجواب كاف ولا حول ولا قوة إلا بالله لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمانه قال كيف نفسر ظاهرة التعص بالشيوخ أكثر من التعصب لقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أقول كلمة التعصب لقول الله وقول الرسول كلمة يعني منفرة وإنما أقول التمسك والثبات التمسك والثبات أما أن أسمي هذا تعصبا فلا أما التعصب للشيوك فنعم هذا موجود أما كيف نفسره أقول بقدري آآ ضعف صلة المسلم بقول الله ورسوله يكون عكس ذلك من التعصب للشيوخ وبقدر فهمه وثباته والتزامه أما بقدر فهمه وثباته والتزامه فأقول يكون بعيدا عن التعصب للشيوخ يقول امرأة لديها لها أختها من دولة ترسل لها أختها من دولة ما مالا كثيرا وهو مال حرام هل يجوز لهذه الأخت أن تأكل عند جارتها هذه رغم محاولتها المتكررة لابتعاد عنها ولكن المرأة تأتي بالطعام إلى منزل جارتها أنا أقول إذا كان الأكل من هذا الطعام والمشاركة يعني أمرا دنيويا محضا فلا يجوز أما إذا كان ذلك سبيلا أما إذا كان ذلك سبيلا لنصحها ودعوتها والإنكار عليها في هذه الأمور فأرجو أن لا بأس إن شاء الله تعالى هنا أخ يقول على الخاص ثم يبدو أنه سائم مني فأرسلها على العام وحق له ذلك يقول هنا معنا شيخ من المغرب يريد أن يوضح لك أمورا تتعلق بالمغرب فنرجو أن يأخذ اللاقط وأنا معكم والآن بقي معي عشر دقائق لأن عندي موعدا آخر فإذا رأيتم أن تكون هذه الدقائق العشر لهذا الشيخ الفاضل الذي نظن به خيرا وإلى الآن أنا لا أعرفه فأنا أسمعها جميعا وإذا أردتم أن تقسموا العشر دقائق إلى خمس وخمس يتكلم هو خمسا ثم انا أعقب بخمس أخرى فنور على نور والرأي لكم والأمر بينكم وأخذت نصف دقيقة وباقي عشر ثواني لتتم لكم العشر فتلك عشرة كاملة تفضلوا يا شيخ جمال أعطي الأخي المغاقطي حتى يصير لاقطه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حسن الله إليكم شيخنا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم ان شاء الله معنا يعني الشيخ يعني يسهر على غرفة مغربيه اخرى يعني هي للحوار ونقاش يعني المخالفين المخالفين لاهل السنه والجماعه والان يريد أن يقدم لكم بعض التوضيحات ان شاء الله فليتفضل هو قلبي انه منقط يعني معنا الشيخ الادريسي هل تسمعوني هو منقط احمد زبير افعل تنقية على الشيخ الادريسي طيب تفضل معاك اللاقت معاك اللاقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للشيخ علي الحلبي وشكرا للاخوة الحضور جميعا والاخوات وحياكم الله جميعا ووفقنا وياكم الهدى للأسف الشديد أنا دخلت متأخرا عندما قاربت الأسئلة على النهاية ولكني فهمت من الشيخ أنه يبدع أو ربما يفسق من يرى أن من سنة المغالبة ومن سنة المغالبه أن يدفع الإنسان الشرى بخيره الذي في نفسه والذي آمن به بأي طريقة كانت ولو كانت عن طريق الانتخابات ولو كانت عن طريق الأحزاب ما دامت الأهداف صالحة وصادقة ولا يريد من وراء ذلك إلا الخير فنرجو من الشيخ أن يوضح لنا علة التبديع أو التهوين من هذه المغالبة الذي فهمها المسلمون في جميع أرجاء الأرض وقد أغلظ المسركون من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين القول لهؤلاء الإسلاميين لماذا رفضتم السياسة منذ سنين والآن أقفلتم عليها فقدكم وقدركم هذا وقع في مصر ووقع في المغرب ووقع في أماكن كثيرة جدا إن الذين يبدعون أو يمنعون هذا الأمر إنما يحتبون في حبال أعداء الله عز وجل وأرجو أن لا يكون الكلام الذي فاتني فيه ما ينقض هذا الفهم الذي فهمته أرجو أن يكون الشيخ من الذين يباركون مغالبة المسلمين للإبراليين الذين الذين استحوذوا على السلطه واستحوذوا على الاداره واباحوا المحرمات وحرموا ما اوجب الله على عباده من اقامه الصلاه والزكاه والحج والصيام والعباده وسائر العبادات وبدأ المسلمون يتنفسون الصعداء وتونس المثال الأولى والأقوى المسلمون الآن يشعرون بميلاد جديد وربما يشعر بعض التونسيين بفتح جديد وأن أقبر بن نافع بينهم وأن طارق بن زياد بينهم إنهم يعبدون الله تعالى دون خوف من جلاوث الشرطة وما إلى ذلك هذا تم بهذه السنة سنة المغالبة نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ لما يحب وارضاه وأدعوه قبل نهاية هذه الدقائق إلى زيارة غرفتنا المسمات بالمنتدى المغارب للحوار في هذا القسم شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم أظن أن الدقائق قد انتهت ومرحبا بالشيخ علي الحلبي وبارك الله فيكم السلام عليكم انا كتبت كلمة او ثلاث كلمات قلت هذا فهم غلط وقد سمع الجميع ذلك سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي الأخ الذي تكلم جزاه الله خيرا على عاطفته وعلى يعني حدته التي أرجو أن تكون شرعية لكن كلامه غير كلامي ولو كان كلامي مثل كلامه لكنت أول من أوجب الملامة على كلامي ولكني أقول بأن تخطئتي لهذه الأعمال لم تمنعني من الدعاء لهم ولم تمنعني من الانتصار لهم أمام العلمانيين والديمقراطيين والأقباط وإذا لم يكن قاصدا هذا, الأخ هذا المعنى من المغالبة فلا أدري عن أي مغالبة يقصد فأنا معه فيما قال لكن باتجاه آخر على غير ما أراد وأنا في كلامي وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي مستند إلى ركن متين من الشرع مع معالجة للواقع دون أن يكون نظري إلى الواقع بعيدا عن الشرع وكلام علمائنا وإمتنا جميعا القضية أخي الكريم أعمق من أن تكون مناداه لعقبة بن نافع وأن تكون عودة للمسلمين إلى الصلاة وهذا لا شك يفرحنا أو إلى المساجد أو إلى اللحة أو إلى الجلابيب والخمار الشرعي للمرأة هذا كله يفرحنا والله ويسعدنا وكم كنا نتأسف ونتحصر على أوضاع إخواننا المسلمين في تونس أو غير تونس لكن الأمر أخي الحبيب في ظني أعمق من ذلك بكثير وأوسع من ذلك بكثير وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومع ذلك نحن على القاعدة الشرعية لكن بضوابطها المرعية إذا اجتمعت مصلحتان قدمت أكثرهما وإذا اجتمعت مفسدتان دفعت أعظمهما فأكرر لا أدري كيف فهم أخي من كلامي ما توهم أنه يناقض كلامه أو مرامه وإن كنت أريد أن أعتذر له بما ختم به كلامه وكم كنت أتمنى أن يبتبئ به كلامه من أنه قد فاته شيء ووصله شيء آخر ولعل هذا معنى ما قيل بقول القائل فعلمتم شيئا وغابت عنكم أشياء وجزاكم الله خيرا وبقي معكم نصف دقيقة يا شيخ جمال إذا أردت أن تختم هذا المجال يقول سؤال سريع ما رأيكم في تنبؤات الأخ ياسين العجلوني الأخ ياسين العجلوني أعرفه منذ عشرين سنة وأظن به الخير لكن تنبؤاته خيالية فارغة ما أنزل الله بها من سلطان ونرجو الله عز وجل أن يرده إلى الحق وإن كان أملنا ورجاؤنا فيما ذكره أن يكون أسرع مما قال في الواقع لا في الخيال الأخ يقول نريد منك كلمة تفصيلية في هذا الموضوع أنا هذا الموضوع كتبت فيه ثلاثة كتب يا أخي لا أستطيع أن أشارك في كل وقت وفي كل ظرف لكن إن شاء الله نحن ندعو لكم بالتوفيق <تصفيق> يقول الأخ نسب بعضهم إليكم أنكم تثنون على محمد بن عبد المقصود المصري فهل هذا صحيح وما قولكم فيه؟ أقول وهذا هو السؤال الأخير فالساعة قد وصلت في سامنا وزادت نصف دقيقة أقول إخواني الكرام هذا ليس أول افتراء ينسب إلينا ولا أظنه آخر افتراء سينسب إلينا أنا اعتقادي في محمد بن عبد المقصود أنه رأس التكفيرية الذين ينتسبون بالزور إلى الدعوة السلفية في مصر وهذا قولي فيه منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأعتقد أنه على غير ما يعطى من أبها أنه فقيه القاهرة وأنه فقيه مصر وأنه غدا سيقولون فقيه العصر والظهر والمغرب والعشاء هذا كله باطل وليس ما عند الرجل من محفوظ يؤهله لمثل هذه المقامات العلية ونسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته